الكلام على محظورات الإحرام ذكرنا أنها تسع حلق الشعر أو تقصيره تغطية رأسه الرجل لكس الذكر للمقيط واستعمال الطيب أو ما شابه كالبخور وقتل الصيد قتل صيد البر المأكول أو استياده وعقد النكاح وتغطية وجه المرأة بالنقاب والجماع ومباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج يقول هناك ما لا فجية فيه وهو عقد النكاح يبقى يزننا أسمى الحاجات التسع دول المحظورات على من حيث إيه اللي في الفجية وإيه اللي فديته ستكون مغلظة وإيه اللي فديته ستكون بخلاف ذلك يبقى القسم الأول ما لا فيه وهو عقد النكاح الأمر الثاني ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول وهذا فديته بدنه الأمر الثالث ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل الصيد الأمر الرابع ما كان فديته فدية أذن وهو بقية المحظورات كالحلق والطيب ونحوها نقسم مرة اخرى ما لا فدية فيه عقد النكاح فديته مغلظة هذا الجماع في الحج قبل التحلل الأول الأمر الثالث ما فديته الجزاء أو بدله فجزاء ما قتل من النعيم يحكم به ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبة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 الأمر الرابع ما فديته فديه الأذى بقية المحظورات المتقدمة كالحلق والطيب ونحوها قال من كان مريضا او معذورا واحتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة غير الوطن كحلق شعر الرأس ولبس المخيط ونحوهما فله ذلك وعليه فديه الأذى فجية الأذى يخير فيها بين ثلاثة أشياء صيام ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر أو نحوها أو وجبة طعام لكل مسكين حسب العرف والعاد الأمر الثالث أن يذبح شاد الدليل على هذا قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ولذلك سميت فدية الاذى فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدق أو نسك يجزئ الصيام في كل مكان أما الإطعام والذبيحة فلفقراء مكة هديا بالغ الكعبة ومن فعل شيئا من محذورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية وعليه أن يتخلى عن المحظور فورا ومن فعلها متعمدا لحاجة فعليه الفدية كما تقدم ولا إثم عليه ومن فعلها متعمدا بلا عذر ولا حاجة فعليه الفدية مع الاسم هذه المسائل المتعلقة بالفدية. تلخص لنا منها ما يلي. هذه المحظورات، محظورات الإحرام التس، قسمناها إلى أربعة أقسام. ما لا فديته فيه؟ قلنا هذا هو عقد النكاح. ما فديته مغلظه هذا. فديته بدنا وهذا هو الجماع قبل التحلل الأول. قلنا هذا أغلب. ما ورد فيه وقد تقدم معنا الأدلة على مثل ذلك يقول من حلق أربع شعرات تصاعدا عامدا أو مخطئا فعليه صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين أو ذبح شاه أي ذلك فعل أجزاءه نشيرها هنا إلى مسألة فدية الأذى فدية الأذى بيقول لواحد حلق أربع شعرات أو أكثر عامدا علشان يبقى لماذا اختار هذا سيأتي تفصيله يعني حتى يطلق عليه أنه حلق أربع شعرات أكثر من ثلاث يعني يدخل فيه مسمى الجمع فصاعدا عامدا أو مخطئا فعليه صيام ثلاثة أيام لا خلاف أن على المحرم فدية إذا حلق رأسه قال ابن منذر أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علم والأصل في هذا وحين يقول الفقهاء الأصل هنا. فالمقصود الدليل لأن الأصل عند الفقهاء والأصوليين على خمسة أمور منها الأصل بمعنى الدليل الأصل مثل ذلك قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهجي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففذية من صيام أو صدقة أو نسك وتقدم حديث كعب بن عجرة حين كان يؤذيه هذا الهوام حشرات الرأس القمل وغيرها قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك آذاك هوامك قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاه النسك هنا بمعنى الذبح أو انبح شاه وهذا حديث متفق عليه وفي لفظ أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مر ولا فرق في ذلك بين إزالة الشعر بالحلق أو قصه أو غير ذلك لا نعلم فيه خلافا يبقى الأمر الأول ليس هناك خلاف على ان المحرم يبقى واحد احرم وحلق شيء من شعر راسه عامدا او مخطئا ماشي لو يعني قعد يشد كده في شعره شويه ولا حاجه هذا فيه فديه فديته تسمى فديه الاذى ايه اللي علي بقى؟ عليه اما ان يصوم ثلاثه ايام او ان يطعم سته مساكين لكل مسكين وجبة يعني من اوسط ما تطعمون اهليكم على حسب العرف والعاز او الامر الثالث ان يذبح شهاد قدم الادلة على ذلك الامر الثاني لا فرق بين العامد والمقطئ ومن له عذر ومن لا عذر له في هذه المسألة وهذا القول هو قول الحنابل ظاهر مذهبهم وهو قول الإمام الشافعي ونحوه عن الثوري وقيل لا فتية على الناس لو واحد نسي وأخذ من شعره قيل لا فتية فيه وذلك استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عفية لأمتي عن الخطأ والنسية طيب بماذا احتجوا على أن المخطئ هنا عليه الفتية قالوا لأنه إتلاف والإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ فقتل الصيد فلما أتلف يبقى فيه الفدية الله تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذن به وهو معذور إذا كان كعب بن عجر ده كان راجل يعني بيؤذيه مريض عنده مشكلة جلدية كان يؤذى بسبب هوا من الرأس هذه حشرات هذه لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنت كده معذور لأنك انت مريض لا فيش مشاكل لا قال له أحلق رأسك وصوم ثلاثة أيام أو ست مساكين تطع كل واحد وجبة أو أن تتبع إذا إذا كان هذا المعذور وأوجب الفدية عليه فكان هذا تنبيها على وجوبه على غير المعذور ودليلا على وجوبه على المعذور بنوع آخر مثل المحتجم الذي يحلق موضع الحجامة وهكذا إذا إبقى لا فرق بين المخطئ وبين الناس وبين العامد في هذا الأمر طيب الآية خيرت بين ثلاثة أمور أيها شاء فعل لأنه أمر بها بلطب التخيير ولا فرق في ذلك بين معذور وغيره وعامد ومقصئ فهو مخير بين ثلاثة أمور أيها فيسر له فعله طيب لماذا قلنا أنه يجب الدم الفجة هذه بأربع شعرات باش معنى أربع شعرات يعني بعضهم قال يجب في الثلاث ما في حلق الرأس يعني بعضهم قال ثلاث شعرات بعضهم أربع شعرات ايه الكلام ده جابوه منين قالوا لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق فجاز أن يتعلق به الدم كالربع وقال أبو حنيفة لا يجب الدم بدون ربع الرأس ايه الحكاية دي عارفين الحكاية بتاعت مسح الرأس لما كانوا يقولوا ينصح أدنى شيء فبعضهم قال يمسح, يمسح ربع الرأس قالوا ربع الرأس كده قد كف إيد وقالوا لأن الربع يكون مقام الكل يعني كأن الجزء أخذ مقام الكل بعضهم قال اللي يطلق عليه اسمه شعر يبقى إيه دي كده شعره شعر يبقى يبقى, يبقى يبتلي من إمتى من ثلاثة فيما فوق أو مزاد عشان كده اعتبرها من أربعة على اعتبر ان الجمع هيكتلي من ثلاث وزاد عليه واحدة يبدأ الاسمه شعر يبقى كده حلقة شعر لما شعره كده دي معفو عنها طيب شعر الرأس هو ذا المقصود يعني لو نتف ابطه لو نتف الابط يعتبر هكذا نعم شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية لأن شعر غير الرأس يحصل بحلقه الترفه والتنظف فأشبه الرأس فإذا حلق من شعر رأسه وبدنه ففي الجميع فدية واحدة. ماشي لا يأخذ من أي شيء من شعر واحد يعني لهش مثلاً شعر في ساقه أو نحو من هذا لا يجوز له أن يأخذ من ذلك. جميل؟ الفدية الواجبة بحلق الشعر هي المذكورة في حديث كعب كما تقدم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو نسق شاة وفي لط أو أطعم فرقا بين ستة مساكين وفي لط أو أطعم ستة مساكين بين كل مسكينين صاع إلى غير هذا إذا حلق ثم حلق فالواجب فدية واحدة ما لم يكفر عن الأول دائما أبدا أبدا قاعدة تداخل الكفارات تداخل الكفارات عمل حاجة وبعد ذلك عملها تاني ولسه ما كفرش عن الأولى يبقى هي كفر عاحت. عملها وكفر عنها مع ذلك رجع عليها تاني يبقى كفر تاني. أما الشيء الذي يخرج عن هذه القاعدة ودي مسألة ينص عليها في كتب القواعد قواعد الفقه إنه الأصل تداخل الكفارات إلا في مسألة جزاء الصيد فلا تتداخل هذه فائدة فيجب في كل صيد جزاؤه سواء وقع متفرقا او في حال واحد هو اصطاد فدلوقتي اللي عليه الصيد ده هتبقى فديه قلنا فديه المثل ان هو ايه ياتي فجزاؤه مثله ما قتل من النعم طيب هو دلوقتي ما جزاء ما قتل من النعم هو عمل مره اصطاد وانا اصطاد ثاني يقول لك ناخذ الكفارات الكفارة كانت واحدة فيبقى ايه يروح هو مثلا مصطد له غزلتين مثلا ويقول لك اطلع واحده ان هو يكفره عن واحده نقول له لا الا هنا اذا اصطاد اكثر من مرة فعلى كل مرة او اصطاد اكثر من صيد فعلى كل صيد جزاؤه طيب ان حلق محرم رأس محرم باذنه فعلى من تكون الفدية الفدية على من حلق رأسه وكذلك ان حلقه حلال بإذنه لأن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم الفدية على الذي حلق له وقد علم أن غيره هو الذي يحلقه فاضاف الفعل إليه وجعل الفدية عليه الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم ومعروف إن إلا حيحلق حيحلق الواحد واضاف الفعل اليه قال ولا تحلقوا وانا بحلق لنفسي فاهمين الحته دي ولا فاهمها ربنا قال ولا تحلقوا رؤوسكم وما قالش ولا تحلق الرؤوس لو قالها كده مثلا يبقى معناها انه هو محدش يحلق لحد انما اضاف الفعل لصاحب الشيء وهو ما بيحلقش لنفسه في العاده يعني في المعتاد انه هو ما بيحلقش لنفسه انما بيحلق لواحد غيره فبالتالي لما أضاف الفعل إلى صاحب الشأن دل على أن صاحب الشأن هو الذي يكون عليه الفدية لا غيره طيب ان حلق له نائما رحب يهضر راح جايه رح حلله وهو نائم أو مكره فلا فدية على المخلوق رأسه ماله له غلبان طيب إذا قلع جلده عليها شعر ماشي شال حت جلد مثلا واحد مصاب فلما مثلا حطت بلاستر والحاجة. فلما شال بلاستر بيتحصل كثير دي ممكن تحصل مثلا البلاستر تطلع ثلاث أربع شعرات من جسمه قال لك بس كده يبقى حلق شعر احنا يستعيدن أربع شعرات كده يبقى خلاص يبقى عالي فدية فلما كانتش بلاستر دي قالوا لا إذا قلع جلد عليها شعر فلا فدية عليه لأنه زال تابعا لغيره والتابع لا يبمن كما لو قلع أشفار عيني إنسان فإنه لا يضمن أهدابهما يعني الشيء الشيء ما ياخدشه واحد دي الأهداء الرموش يعني فهي تشل عين واحد يبقى عليه إن هو أنه ضمنه هو دي بس ما نحسبش الباقي قاله الشيء التابع لا يضمن يعني يبقاش في الضمان طيب الأظفار أجمع أهل العلم كما يقول ابن المنذر على أن المحرم ممنوع من أخذ اظفاره وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم هذا قول الإمام مالك والشافعي وأصحاب الرأي وهو قول الحنبلة قول الأئمة الأربعة أن من أخذ من اظفاره عليه الفدية فدية الأذى هذه المتقدمه طب وفي قص بعض الظفر أص بس حتى من مش خدش الظفر تماما يعني إذا أخذ جزء من الظفر كذلك أخذ حكم الذي يأخذه يأخذه جميعا ففي قص بعض الظفر ما في جميعه فعليه بأبنى شيء من هذه عليه في الدياه طيب إن تطيب إن تطيب المحرم عامدا ماذا يسمع غسل الطيب وعليه دم وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامدا وهو يجد النعل، فماذا يصنع يخلع وعليه دم جميل فلا خلاف في وجوب الفدية على المحرم إذا تطيب أو لبس عامدا لأنه طرفها بمحظور في إحرامه فلزمته الفدية كما لو طرفها بحلق رأسه أو قلم ظفره والواجب عليه أن يفديه بدم ويستوي في ذلك قليل الطيب وكثيره وقليل اللبس وكثيره بذلك قال الإمام الشافعي وقال الإمام أبو حنيفة لا يجب الدم إلا بتطيب عضو كامل وفي اللباس بلباس يوم وليلة إلا أنه يعني القول الأرجح ما تقدم من أن الفدية تجب إن تطيب المحرم عامدا أو إن لابس المخيط أو خف نحل ذلك طبعا طبيعة الحال يلزمه غسل, كما تقدم غسل الطيب وخلع اللباس لأنه فعل محظول فيلزمه إزالته مش يقول بقى ما خلاص هنعمل إيه ما هي كده كده هندفع الفدية خلينا فهم قبضينها أقول الحج مثلا من غير ملابس الأحرام دي. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال للذي رأى عليه طيبا وهو محرم قال اغسل عنك الطيب فدل هذا على أنه لابد أن يزيل هذا الآخر. طيب إذا احتاج إلى الوضوء وغسل الطيب ومعه ماء لا يكفي إلا لأحدهما ماذا نسمع؟ معانا شويه ميه ما يبقى ايه احنا بنشغل لكم دماغكم عشان تستفيدوا تفهموا وتبقى عندكم الملكه الفقهيه دلوقتي عنده ميه الميه دي تكفيه يوضو يا غسل الطيب يعني هو حاطط شويه بقى في حاطط كذا حته في جسمه فعوانا هيغسل اثر الطيب منها هتكون استنفذت الماء واما وجاء وقت الصلاه ويريد ان يتوضا تتصوروا ماذا يصنع نعم قدم غسل الطيب وتيمم للحدث لأنه لا رخصة في إفقاء الطيب أما في ترك الوضوء إلى التيمم فرخصه فإذا لبس قميصا وعماما وسراويل وخفين لبس ده كله كل ذا مخيط وكل ذا هي عنه لم يكن عليه إلا فجة واحدة لأنه محظور من جنس واحد فلم يجب فيه أكثر من فجة واحد وإن فعل محظورا من أجناس عملي بقى حلق ولبس وتطيب ووطئ ماذا يحفظ يعني ما سابش حاجة غلط مع مجهش حلق رأس ولبس مخيد وتطيب ووطئ له لكل واحد الفدية لأنه من أجناس مختلفة أما إن كان من جنس واحد فنقول بتداخل الكفار لما يكون هو حلق شعره بعد كده يقعد ثاني ولسه مكفرش ماشي إنما حلق شعر وبعد كده رح لابس مخيط وبعد كده رح حمد كل واحدة من دول لوحدها فعلى هذا وهذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد طيب إن لبس أو تطيب ناسيا إن لبس أو تطيب ناسيا فلا فجية عليه ويخلع اللباس ويغسل الطيب طب نشوف كده طب وش معنا في الشعر قلنا لأ ليه قلنا اتلاف عمل زي الصيد اتلاف أتلاف شيء مش عينفع إنما دلوقتي اللي لبس هينفع ان هو دلوقتي يخلع صح اللي النهارده تطيب هيغسل حي... اثر الطين انما اللي خلع القلم اثاره هيرجعه ازاي ده ولو راسي نتف بعض الشعر هيعمل ايه بقى طيب دي الحاجات الايه المتعلقه بالفجئه فهمتوا الفجئه مهمة بقى الاحكام دي خالص انا قاعد بعيد وزيد فيها عشان تتحفظ وتبقى مفهومه فجية قتل الصيد البري من قتل صيدا بريا متعمدا وهو محرم فإن كان له مثل من النعم خير بين إخراج المثل يذبحه ويطعمه مساكين الحرم أو يقوم المثل بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين نصف ساعة ويصوم عن طعام كل مسكين يوما وإن كان الصيد ليس له مثل يقومه الصيدة بضراهم ثم يفير بين الإطعان والصيام دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما يبقى لو دلوقتي هو اصطاد مثلا غزال زي ما قلنا ف. يقدر له عنده مثله يعمل ايه هو عنده مثله يبقى ان كان له مثل من النعم هو استاد ده يبقى يخير بين اخراج المثل يذبحه ويطعمه مساكين الحرم يروح جايب احنا هنا استاد غزالة يروح جايب غزالة بدلها ويروح ذبحها ويطعمها لمساكين الحرم طيب او يقوم المثل بدراهم او ان هو يقول طب دلوقتي يا جماعة دي الغزالة دي تعمل لها كامل النهاردة في السوق تعمل لها 5000 جنيه رح جايب بال5000 جنيه طعام فيطعم كل مسكين نصف صاع او يصوم عن طعامي كل مسكين يوما بصوا دي يعني هو دلوقتي هيقومها قالوا له اتنعونا ب5000 ماشي هيروح جايب بهم دلوقتي يعني مثلا يطلعوا دي مسخصاء تقريباً ما يوازي من كيلو ونص إلى اثنين كيلو اثنين كيلو يعني اثنين كيلو رز قول يا عم الكيلو جنيه يبقى يطلع بستة جنيه ماشي؟ يبقى كأنه هيطعم كل مسكين نصف ساعة طيب، حيقومها احنا قولنا ستة اعتبرنا يا عم الغزالة دي بستة الاف جنيه يبقى عليه ان هو يطعم ألف عليه ان هو يطعم كم؟ ألف مسكين اعتبرنا يعني ان هو جايب حاجة بقى يطعم كل مسكين نصف صاع أو يصوم عن طعام كل مسكين تبقى إيه الأرض عادي بقى لو هو لو هو بالشكل يبقى هو أحسن إما أنه يطعم يطعم المال ده ما حدث لو هو يعني يصبط حاجة بثامن يعني أو يصوم عن طعامه كل مسكين يوما ده لو كان الحالة قايتنا دي آه يخش في الألف يوم وإن كان الصيد ليس له مثل افرد يقوم الصيد بدراهم ثم يخير بين الطعام والصيام وعنده ثلاث حاجات ايه اول حاجة جزاء مثل ما قتل من النعم يجيب زيها ملقاش يروح عامل ايه كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما اما هو يروح مقوم الصيد ده كام ويروح مطلعه يطلع كفارة طعام مساكين كل مسكين نصف صاع او عدل ذلك صيام فدية الجماعة في الحج قبل التحلل الأول بدن وهذه أغلظ الفدية كما تقدم معنا هذه من أغلظهم فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وإن كان الجماعة بعد التحلل الأول فكفدية الأذى إما أن يصوم أو يطعم ستة مساكين أو يتبع حشات إن كان الجماعة بعد التحلل الأول فكفدية الأذى والمرأة كالرجل في ذلك إلا أن تكون مكرها. في مسألة الجماع. فدية من وقع على المرأته في العمرة قبل السعي أو التقصير قبل السعي أو التقصير فدية الأذى لو وقع على زوجته وهو محرم قبل أن يسعى أو يقصر يعني بعد ما خلص طواف مثلا وجمع زوجته مثل هذا يكون عليه فجية الأذى سيام ثلاثة أيام ستة مساكين أو زد حشان يحرم على المحرم والحلال قطع شجر حرم المكة وحشيشه إلا الإذخر وما زرعه الأدمي ولا فجية فيه كما يحرم قتل صيد الحرم فإن تعرف عليه للصيد. ويحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره ولا فجة فيه لكن يعذر من صاده ويأثم ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف وليس في الدنيا حرم إلا هذان الحرمان مكة والمدينة حدود حرم المدينة تقدم الكلام على حدود حرم مكة أما حرم المدينة فمن الشرق الحرة الشرقية ومن الغرب الحرة الغربية ومن الشمال جبل ثور خلف جبل أحد ومن الجنوب جبل عير وبسفحه الشمالي وادي العقيق هذا الوادي العقيق اللي هو قريب من نقاط ذو الحليف من كرر محظورا من جنس واحد ولم يفدي فدى مرة واحدة بخلاف صيد من كرر محظور من جنس واحد قلنا يفدي وفدي وفدي وحد بخلاف الصيد يبقى جزاؤه مثل ما قتل من الناعم كل واحد ومن كرر محظورا من أجناس فذلك كل جنس مرة بيأكد على المعنى يحرم عقد النكاح حال الإحرام ولا يصح ولا فدية فيه وتصح الرجعة الرجعة أن يراجعها إذا طلقها من ترك واجبا من واجبات الإحرام فعليه دم ومن واجبات الإحرام أن يكون هذا عند النقاط ويذكر هذه الأمور يبدأ أن يمرر على قلبه أن يتمر على قلبه الإحرام حتى ينعقد من يجب عليه الهدى يجب الهج على المتمتع والقارن من عليه هدية إذا المتمتع والقارن إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام وهو شاء أو صبع بدنا أو صبع بقرة فمن لم يجد الهج أو عجز عنه صام ثلاثة أيام في الحج قبل عرفه أو بعدها ويكون اخرها يوم الثالث عشر وهو الأفضل وسبعه إذا رجع لأهله أما المفرد فلا هجي له هو أحد النسق كما سيأتينا الآن ده في حق مين؟ في حق المعتمر المتمتع في حق المتمتع القارن أما المفرد فلا هج عليه قال الله جل وعلا.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 واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب كل هجين أو اطعام فلمساكين الحرم ذبحا وتفريقا وفجة الأذى واللكس ونحوها ودم الاحصار حيث وجد سببه وجزاء الصيد في الحرم لمساكين الحرم ويجزئ الصيام في كل مكان هدي التمتع والقران يسن أن يأكل منه ويهدي ويطعم منه فقراء الحرم أما المحسر فيجب عليه أن يذبح مستيسرة من الهدي ثم يحلق فإن لم يجد هديا حل ولا شيء عليه أكتفي بهذا المقدار والله أعلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على